بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات ذينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني, الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنت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 قُ مِنَ المُؤمنِين الزَّانانِي لا يَنكِحُ إِلاا زانيةً أَو مشركَةَ وَزانانةُ لاَا يَنكِحها إِلاا زَانٍ أَو مشك الذانِي لا يكِحُ إلاا زانيةةً أَوْ مشركَةَ وَزانانيةةُ وها الا ذان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وحرم ذلك على المؤمنين والذين يظنون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده والذين يرمون وَنَاتِفٌ مَن لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَلَجِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً فَجَلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُونَ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا فَجَلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا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 الله رسول رحيم والذين يرمون أذواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا وَلَمْ يكُهُ شُهَدَُ إِللاا أَمْ فُسُهُم فَشَهادَةُ أَحَدهِمْ أَبَّعُ شَهادَاتٍ بِلهِ إِهُ لَمِنَ الصادِقين وَلَمْ يَكُهُم شُهَدَ إِلَّ فُسُهُم فَشَهد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 وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ والخامسه أن غضب الله عليها ان كان من الصادقين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ جَاءُوا بِالِافكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ إن الذين يجادلون بالافتراء منكم لا تحسبوه شراً لكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم بل هو خير لكم. لكل من الاث ولذي تولاك برء منهم لهم عذاب عظيم والذي تولاك برء منهم لهم عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظنن المؤمنون والمؤمنات بانه بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لولا إذ سمعتمه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لولا أَمْ بَعَثَ شُهَدَا لَوْلَا كَانُوا عَلَيْهِ بِأَمْثَالِ شُهَدَا فَإِن لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِندَ اللَّهِ هم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 ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا إذ تنقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قلتم ما يكون لَنَا 117. ورؤلاء إذ سمعتموه قلتم ما يقول لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ببتان عظيم 118. يعظكم الله أن أَفَذَنَّ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ يَحْذَرُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا مِثْلَهُ أَبَدًا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَيُبَيِّنُ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 والله يعلم وانتم لا تعلمون والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف <تصفيق> يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان <تصفيق> ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أَحَدٍ أبدا ولكن الله يزكي من يشاء ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا رَكِنَ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتِي لَهُ الْفَضْلُ مِنْكُمْ للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ولا يكتل الفضل من والساعي ان يقول للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو وليصفح واليستحون الا تحبون ان يغفر الله لكم الا تحبون ان يغفر والله غفور رحيم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات يعنوا في والآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم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 الاق المبین يوم الذين يوفيهم الله دينه الحق ويعلمون ان الله هو الحق المبين الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيثات الخبيثات للخبثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم موثرات ورزق كريم لهم موثرات ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها وتسلم على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون ذلك خير لكم لعلكم تذكرون فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم فإن لم تجدوا وَإِنْ تُقْلَلَ لَكُمْ أَرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا وَإِنْ تُقْلَلَ لَكُمْ أَرْجِعُوا فَأَرْجِعُوا هُوَأَزْكَى لَكُمْ, هو لكم بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِمَا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 والله يعلم ما تريدون وما تكون قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ذلك ازكى لهم الله ان الله خبير بما يصنعون الله خبير بما يصنعون وكل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وكل وَاره وَيَحقَق النَّفوجَهُ وَلا يُردذينَتَهُ إَِّ م وَهَرَ منِه والل يَطرِ بِنَ بخمورِهِ على جُوبِهِم وَ يَمْطُرِ بِنَ بخورِ وَلَا يُبْذِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ آبائه بْعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاهِنَّ او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين او نسائهم او ما ملكت ايمانهم او التابعين, أو التابعين الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء او تابعين غير اولئك من الرجال او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضرب نبي ليعلم ما يفين من 119. ولا يضررن بأرجلهن ليعلم ما يؤفل من زينتهم 110. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِيْكَونُوا فُقَرَاءَ الله واسع عليم والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله وليستعفف الذين لا يجدون نکاحا حتى يغنيهم الله من فضله وَالَّذِينَ يَرْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَالَّذِينَ يَرْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ 117. وآتيه من مال الله الذي آتاكم 118. ولا تكرهوا فتياتكم على البضاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَرْتَغُوا وَعَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ إكراه هن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح مثل المصباح في زجاجه المصباح في زجاجه الزجاجتك انها كوكب دري يقض من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربية الزجاجتك انها كوكب من شجوات مذونه زيتونه لا شوقي ولا غربيه لا شوقي ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا لا شوقي ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور, نور, على نور يهدي الله لنوره من يشاء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 يَفْلحُ لَهُمْ فِي هَذَا الْغَدُوِّ وَالآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمَ يَقافُونَ يَوْمًا تَتَقََّبُ فيِيه القُلُوأَبصار يقافُون يَوْمًا تَتَقََّبُ فيِيه القُلوهُ وَأَبصار ل يزَهُم اللهَّهُ أَحسَنَ مَا عَمِلُ وَيَزيدَهُم مِ فَضلِ ل يزَهُ اللهَّهُ أَحسَنَ مَا عَمُِ والله يرزق من يشاء بغير حساب والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه ضمام ماء حتى انن لو كسبت بنيتي يحسبه ظن ما اهو حسابه اذا الله عنده فوفاه والله سريع الحساب والله سريع الحساب اوكب في بحر اللجين يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب أو كظلمات في بحر الرج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب 126. ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها 127. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور 128. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من 119. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات عَالِم صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ كُلًا قَدْ عَلِم صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَاللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ الْمَصِيرُ وَإِنَّ اللَّهَ الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَرَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ سَحَابًا يؤلف بين اوسن يجعلهم ركما فترى الودق يخرج من خلاله الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به فترى الودق يخرج من يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يشاء, يشاء, يَشَاءُ يَكَادُ سَنَبُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ يَكَادُ سَنَبُهُ يَذْهَبُ يُقَّبُ اللهُ الليلَ وََّه يقِّب اللههُ الليلَ وَه إِ فيِي ذَذِكَلَعَةَ لئُول الأبصار إِ فيِي ذَلِكَ لا عَةَ لئُول الأبصار واللَّهُ خَلَقَ كُذَاَّة uh الله ما يشاء يحلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَقَمْنَا الصَّلَاةَ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ من بعد ذلك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 كُهُ الحَّ يأك إلَيهِ مُذيدين وَ يكُهُم الحَّ يأك إلَهِ مذين أَف قُلُوبِهِمَّ رَضُ أَمِتَابُ أَم يَخَافونَ أَن يحيفَ اللههُ عَلَهِم وَرسُولُ إِنَّ اللَّهَ وَحَىٰ إِلَى رَسُولِهِ بَلِ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ بَلِ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ يَحْقُمُ دَيْنُهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ Hvala što